نظم لامية الأفعال للعلامة جمال الدين ابن مالك رحمه الله الحمد لله لا ابغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ذاتنا أليه وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تطرفه يحذ من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصل من يستحضر الجملات باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل الفعل ذو التجريد او فعل يأتي ومكسر عين او على فولا والضم من فول الزن في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من احتبا ما وغرت وحز أنا إن بئت يئت له يبس وهلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتا مع وفقت حلا وفقت مع وري الم وها وأذن كسرا لعين مضارع يلي علا ذلوى وفاء اليا عين كذا المضاعف لازيما كحن طلا وضم عين معداه وينجر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتملا فذت عز بكسر حبه عذا وجهين هر وشداعا عل له عللا وبت قطعا وثما وضم من مع اللزوم في به وجل مثل جلا هبت وذرت وأجاكر هم به وعم زم وتحامل أي ذملا وأل لمع وصرخا شك أب وشد أي عداشق قشا ظل أن دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المذن قش وثلا أطله ثللا أي راتق لدم خب الحصان ونبه كما نقل وعست ناقة بخلاف قتت كذاوعي وجهي صدأت وقر وطلد حدت وثروت جد من عملا ثرت وطروت ودروت جم شب عم فحت وشذا شح أيب خلاف وشطت حر ونهار والمضارع من فعلت إن جئلا عين الله الو أو أولى من يجاء به عين وهذا الحكم قد بذلا لما لفذ مفاخير وليس له دعي لزوم كتار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير اوله عن كتائي في ذا النوع قد حصلا غير هذا لذي الحلق فتح نشع بالاستفاق كآت انطيغ من سألا إن لم يضعف ولم يشهر بكسرة نوف ضمنك يبغي وما قررت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عثلا فاكسر أو اظنم ذات عين بعظهما لفقد شهرة نو كل قد اعتزل فصل اتصال تاء الضمير او نونه بالفعل وقل لفائز لا في شكل عين اذع سلت وكان بتاء الاضمار متصلا او نونه واذا فتح يكون فعنه اعتضن جانت تلك العين منتقلا من ابنيه الفعل المزيد فيه كاعلم الفعل ياتي بالزياده مع ولا وولت تقى محرا من فطل وفعل ذا الف في الحشو رابعه وعاريا وكذا كن بيعت دلت تدحرجت عذر محلا بطر وتوال مع ك ولا ثم بث الثقل واحنبط احرقت له اوقات مسكنت سلقلت تجربت هر والجمرتحلا لهذقت هل قمت وهمستك الا تره شفت جف ابقت لهم ما قطرن الجملات ترمست كالسبت جلمط ورطمث ولما تهرمعت واعلن كسنت خلاك واعلن وقع فوججت بيطر تسمبل زم لقد ممنت تلقى واجتنب خللاك فصل في المضارع ببعض ناس مضاري عفت تحوله ضم اذا برباع مضلقا وصلا واستحه متصلا في غيره ولغير الياء كسر نجز في من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو اتزايدا كتزك زكا وهو قد نقلا فيا وفي غيرها ان الحقاب ابا او ما له الوفاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل اخير المضارع من ذا الباب يلزم ان ماضيه قد حضلا زياده التاء اوالا وان حطلت له فما قبل لا خيل استحن بولاد فصل في فعل ما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأكفي مغموم الاول واكثره إذا اتصلا بعين اعسل وجعل قبل الآخر في المضي كسر وفتحا في سواه ثلاث ثالث بهمد وصل ضم معه ومع تاي المطاوعه تضم تل وغاب ولات ومال ف نحو باعد على لثا نحو واختار والقذ كفي والذي ظل تصلو في فعل الامر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا سلساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل نزوم الضم ضم ونح يغضي بِكَسْرٍ مشم الضم قد قبلا وشذ بالحق مروا خذ وكل وفشا ومر ومستنذر تسمين خذ وكلا باب أَسْمَاءِ أسماء الفاعلين وزن فاعل اسمه فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كتهل والظريف وقد يكون افعل او فعالا او فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبها ثملا وصيغ من لزم وازن سعيلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشاز والاشنب الجذلان ثم فقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشب في الص من وفاعل صالح في كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جذلا وبإثن فاعل غير ذا الثلاثة جي وزن المضارع لكن اولا جويلا ميم تضم وإما قبل آخر فتحت صارت مفعول وقنع من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عذلا به عن الأطل واستغنوا بنحو نجا وانسي عنوز مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر اوزان أبينها فللتلاتي ما ابديه منتقلا فعل وفعل وفعل او بتاء مؤنث او الالف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان, فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبتستأنيف ثم فعلة وبالقطر والفعلاء قد قبلا فعاله وفعالاه وجئ بهما مجردين من التا والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان او كبين ومشبه فعلى وفعلل وفعول مع كذا فعيليه فعله فعلا مع فعلوت فعلى مع كذا فعليه والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعل وبتت تأنيف فيها وظن قلما حمل فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سواك لصوت ذا الفعال جلا وما على فعلت تحق مصدره إن لم يكن ذات عبد كونه فعلا وقد فعلت نوك عولة لفعلتك الشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذك مسنوع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممد جلا معناه وزن فعال فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفه او ولايات ولا تهلا لمره فعلة وفعلة وضعوا لهيئه غالبا كمشيه القيلا فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي بكسر فالف همز الوصل مصدر فعال حازه مع مديم الأخير ثلاث واضممه من فعل التازيد اوله واكتره سابق حرف يقبل العلالات لفعل لأس بفعلان وفعللة وفعل جعله التفعيل حيث قلا من لا من للحاويه تفعلة أزن وللعر منه ربما بذلا ومن يصل بفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفعل في تكفير فعل كتسيار وقد جعلا لاردت لا تجفعي لا مبالغه ومن تفاعل ايضا قد يرى بدلا وبالمعلله افعلا لقد جعلوا مستونيا لوجوما ثار في لفاعل لفعل جعل فعالا أو مفعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه عتلة الإفعال منه والث تطعال بيت وتعويض بها حصلا من المدان وانت تلحق بويلهما يبن بها موة من الذي عملا ومروة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا باب المفعل والمفعل ومعانيهما من ذي الثلاثة لا يفعل له اكتب مفعل لمصدر له ما فيه قد عملا كذاك معسل لا من مطلقا وإذا كان واوا بكسر مطلقا حصرا ولا يؤثر كون اللواو فأيذا معتل لام كمولا فرع طرق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكتر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلامة مطلع المجمع محمدة مذمة مسكن مظنة مفرق مضلة عمد محشر مسكن محل من نزلا ومعجز ورتاء ثم مهلكة معتابة مفعل من ضع ومن وجلا معامل احسب وضوب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لموفيق ومعصية ومسجد مكبر مكوو حوى الإبلا من ووفر وغفر وعذر وحم مفعلة ومن رذاوى لفظن منبت وصلا بمفعل الشرق مع غرب واسقطا رجعج زر ثم مفعل تقدر وشرقا بخلا واقضر ومن أرب وثلث أربعها كذلك مهلك التثليف قد قذلا وكالصحيح الذي ليا عينه وعلا رئي توقف ولا تعاد الذي قلّ وكتم مفعول غير بالثلاثة صو منه لما مفعل و مفعول جعل فصل في بناء المفعله بالدلالة على الكفر من ثم ما كثر اسم الأرض مفعولة كمثل مسبعة والزائد اقتزلا من المزيد كمفعاه ومفعله وافعلت عن في ذلك احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة كمفعل وكمفعل ومفعلة من الثلاث سغثنا ما, ما به عنلا فذل مدق ومسعوط ومدخلة ومدهن مصل الآلات من نخلا ومن نوى عملا به النجاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمته زيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن يسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باترا وجلا